شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إِنَّكَ اليوم لدينا مكين أَمِينٌ قال اجعلني على خزائل الْأَرْضِ إِنِّي حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ منها حيث يشاء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 قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون الله, الله Thank uh... you.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 ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتن لي به إلا أن يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 Nou, hoe niet, Сыра! Следует... استعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني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 فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أَخِيهِ ثم أذن مؤذن أَيَّتُهَا العير إِنَّكُمْ لسارقون قالوا وَأَقْبَلُوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وَأَنَا به زعيم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 قالوا ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر ما والله اعلم بما تصفون الله الله I don't مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله قد عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف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 Ya <tied> Allah <tied>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 قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيات أبي بصيرا فألقوه على وجه أبيات بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين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 توفني مسلما وألحقني بالصالحين الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا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 قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله, الله أكبر سمع الله نمن حميده أبنى فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى الرُّسُلُ استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذِبُوا قد نَصْرُنَا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف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 ربكم <تصفيق> توقنون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السرّاط المستقيم سرّاط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّ الذي الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ رواسي وَمِنْ ومن الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ زوجين جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ النهار يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الْأَغْلَالُ في أَعْنَاقِهِمْ وأولئك أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون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 كنستعين. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أن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 وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أَمْرِ الله إِنَّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من ورده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 Sami Allahu liman hamida Rabbana ولك الحمد Allah, Allah.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 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه, إلا كباسط كفيه إلى الماء إلى بلغفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وضلادهم بالغدو والآخرين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 Amen. En daarom